Aşهد أن لا إله إلا الله Aşهد أن لا إله إلا الله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 <على الفلاح>, <حي> على الفلاح الله No hi ha, illa allà